أسكنوهن من حيث تكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولا في ما حتى يضع نحملهم فإن أضعنا لكم فأتو دون أجورهم واستمروا بينكم بمحفوظ وإن تعثرتم فسترضع له أخرى لينو فقُذ سَاتِ مِن سَاتِ وَم قُدِرَ عَلَهِ رِقُ فَلْون فقَُّا آتَغُ اللهَّ لا يكَلّفُ اللههُ نَنفسسًَا إِلاا م آتَذَ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 فَذَاكَ قَطُّ وَبَالُ أَمْرِ جَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِ جَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي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 ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خارجين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَازَرُونَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ يَتَنَازَرُونَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ لِتَعْلَمُوا أن